في مقامات ومنازل إياك نعبد وإياك نستعين ولعل هذا الدرس الرابع حول مقام يعتبر من أجل المقامات وهو مقام التوبة وكنا قد تحدثنا فيما مضى عن أحكام التوبة في آخر درس الأحكام الفقهية المتعلقة بالتوبة وخاصة في إرجاع الحقوق المتعلقة بأهلها في كلام طويل واليوم حديثنا عن أجناس ما يتاب منها حتى يستحق التائب اسم التوبة يعني أكيد لا يتوب الانسان من الطاع قلنا إن التوبة إما أن يتوب من معصية وإما أن يتوب من تقصير في طاعة التوبة الأولى توبة عامة الناس والتوبة الثانية توبة خاصة الخلق من الأنبياء والرسل إذ أن الله يقول لقد تاب الله على النبي فهي ليست توبة من باب العصيان إنما هي توبة من باب الترقي في كمالات الطاعة والعبد مهما تاب إلى الله ومهما عبد الله لا بد أن يشعر أنه في حق الله مقصر هذا التقصير لهذه النفس السامية العليه يوجب له نوع من أنواع التوبة من باب الخوف والخشية لله فأجناس ما يتاب منها من حيث العموم الكفر أن يتوب الإنسان من الكفر والكفر أقسامه خمسة كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله الآن القسم الأول كفر التكذيب أن يقول لا يوجد شرح ولا يوجد دين ولا يوجد رسل ولا يوجد أنبياء وكذا القسم الثاني كفر الاباء والاستكبار حتى ولو كان مصدقا اذا ابى واستكبر ان يعترف وهو في قراره نفسه مصدق هذا كفر كل يعني معظم الكافرين قال تعالى جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوة في العر من قال انا ربكم الاعلى فرعون كان يعلم حقيقه انه ليس ربا إنما قال تعالى فاستخف قومه فاطاعوه انه كانوا قوما فاسقين قالوا انا الله قالوا له الله قام مصدق يعني فرعون إخواننا فرعون لما نجد الدنيا مش اتولد معروف اتولد مش مرج لقى السماوات دي موجودة كيف يقول, يقول أنا الله طيب الخلق السماوات دي منه لو قال خلقتها أنا بيكون كرداب ليه لأنها موجودة قبلنا شنو قبلنا أي قال ما خلقتها أنا طيب الخلق منه الخلق ده هو الله وفي وجدان الناس النكته المشهوره انه فرعون امال لما قعدوا مع بعض الناس لما تنجعد يغشوا الناس يعني قال له فرعون قال له همان قال له لما جيت اخليج الناس راسك ده تعب نتعب شديد ليه قال له شنو قال له على هامان يا فرعون انت ما خلقت لا حاجه عارف ما خلق طيب اذا كان فرعون خلق الناس ابو فرعون خلقهم جيت فرعون خلقهم الناس اللي كانوا حيين قبل فرعون خلقهم هذا هو كفر الاباء والاعراض ومنه كفر ابليس ابليس لم يكن منكرا لوجود الله مكذبا انما كان مستكبرا آ... يعني متأبيا يعني اب يعني آب... قال تعالى الا ابليس ابى واستكبر بعد كان مجنوث من الكافرين فلذلك هذا كفر الإباء والاستكبر الكفر الثالث كفر الاعراب هو يختلف عن كبر الإباء والتكذيب أنه لا يتأبى ولكن لا يستمع ابتداء يعرض أبناء عبد ليل لما أتاهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الطائف قال له قائلهم إن كنت نبيا فمقامي أخطر محلتي محل يعني مقامك أخطر من أن اكلمك أنا ابن عبد يالير قال للرسول عليه الصلاة والسلام إن كنت نبي فمقامك أخطر من أن يكلمك مثلي وإن كنت مكذب على الله فأنا لا أرد عليك هذا يعراب يعني ولا داي يسمع ابتلاعا سنقتنع هذا معرض والكفر الرابع كفر الشك كفر الشك ده لا قادر يقول ما نبي ولا قادر يقول ده هذا كفر في النهاية هو, شنو؟ هو كفر لأنه يحسب على التكذيب والإعراض والإباء والاستكبار والكفر الأخير كفر النفاق المؤمن إذا ت ينبغي أن يكون ابتداء قد خرج من, من هذا الكفر بأنواعه الخمسة لكن ابن القيم أهم جزئية ناقشها وقد ملت إلى ما ناقش هو نقاشه لقوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون لانها من من الايات التي تحدث نوع من انواع البلبلة في اذهان الشباب قال ابن القيم اولا اطلاق الكفر في القران والسنه قد يكون كفرا اكبرا وكفرا اصغرا ويا اخوان مسائل التكفير فيها خلل وسبب ذلك عدم تقعيد هذه الأمور تقعيد علمي شرعي يعني اولا بعض نصوص السنة والكتاب تخرج مخرج التحذير ولا تريد المعنى حقيقة إنما تريد التنفيذ كتسمية بعض الذنوب كفرا بعض الذنوب ما لا. الشارع سماه كفر قال صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هم بهما كفر النياحه على الميت والطعن في الانساب النياحه على الميت غايه ما, غاية ما فيها انها من الكبائر فلا يمكن ان تكون شنو كفرا بمعنى الكفر الاكبر المخرج من المله انما اطلق عليها الكفر من باب التحذير والتخويف من ارتكاب الفعل ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من اتى امراته في دبرها فقد كفر في سنة أبي اتيان المرأة في الدبر يعني لا يمكن أن يلقى إلى درجة شنو إلى جزء الكفر ولكن الرسول الله عليه الصلاة والسلام أراد أن يخوف الناس من الفعل فاطلق عليه الكفر فإذا ليس كفرا أكبر إنما كفر جنوب يصبح من باب الكفر جنوب الأصغر أو الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي الكفر الاعتقادي والكفر الأكبر الذي يخرج عن الملة أما الكفر الأصغر هو الكفر العملي كل المعاصي يمكن أن تكون كفرا من باب من الأبواب ولكن ليست كفر من باب الاعتقاد ومن ذلك مثلا المعاصي انها تكون من باب الكفر من باب قول تعالى افرايتما اتخذ الهه هواه اف تكون عليه وكيلا يعني العاصي يفضل هواه وكأنه عبد هواه قول عليه الصلاه والسلام تئس عبد الدرهم تئس عبد الديناري تئس عبد الخميصة تئس وانتكس واذا شيك فلنتقش يعني شنو زور جاري ورا الدنيا اللي ادريت انه كان دخلت شوقه في قراءه ما لاجي وقت يطلع الشوكة دي هل في ناس زي دي في وبصلوا صلواتهم الخمسه في الجامع في ولا ما في ممكن يكون جاري جاري شديد هذا لا يمكن ان يقال انه كافر وان كان يقال تعيس عبد شنو عبد الدرهم وعبد الدينار من باب الاقبال الشديد وليس من باب العباده التي هي عباده الاعتقاد هذه قاعده ومن ذلك قول صلى الله عليه وسلم سبب المسلم فسق وقتاله كفر وقتاله شنو كفر ليس بمعنى الكفر الذي يخرج عن المله لان القتل غايه ما فيه انه من شنو من الكبائر يا اخوان هل ممكن يظل يكون مؤمن يقتل ممكن يظل يكون مؤمن ويقتل أه؟ ممكن ممكن زول قتل مية نفس وفي النهاية بقى مؤمن مية نفس مية واحد وفي النهاية بقى من أهل الجنة ولا يدخل الجنه إلا شنو إلا مؤمن فهذا تنفير من الفعل والصحابة قال الله قال, قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم شنو رقاب بعض لا يمكن ان نقول ان الصحابه قد شنو كل الذين ضربوا رقاب بعضهم واقتتلوا قد شنو قد كفروا هذا لا يجوز ليه قال النووي رحمه الله الصحابه استثناهم شارع من الوعيد فعلي قال عنه رسول الله انهم من اهل الجنه ولكنه لما قال لا ترجعوا بعدي كفارا أراد أن ينفرهم من شنو؟ من الفعل. إلى الآن كل مسلمين اقتتلوا مع بعض في أي محل يعتبر هذا من الكفر عياذا بالله. وهو حتى ولو لم يكن كبيره يعتبر أكبر من الكبير هو شنو؟ الكفر الأكبر والكفر الأصغر. الكفر أصغر. يهوان الكفر الأصغر الناس لما يسمع كفر أصغر يقول الله كويس. في كفر أصغر ده كويس معنا شديد. نحن الكفر أصغر ده دا دايرنو. إخواني الكفر أصغر ليس بالنسبة للكبائس هو أشد من الكبائس كفر أصغر بالنسبة للكفر الأكبر يعني ترتيب الشرور الكفر الأكبر الكفر الأصغر ثم بعد ذلك الكبائس يعني الكفر الأصغر كالحلف بغير الله هذا كفر أصغر من حلف بغير الله فقد شنون فقد كفر كفر شنون أصغر اللياء من الشرك الأصغر كويس؟ لكن الرياء والحلف بغير الله أشد حرمة من الزنا وقتل النفس هل الناس لما يسمعوا الأصغر دي لقومه ماذا؟ بيقولوا والله إذا حيه تمام نحن الأصغر دي بلفع معنا يا أخي الأصغر ده شكعب الأصغر أسوأ من الكبائر من الربا وعقوق الوالدين وقتل النفس والتولي يوم الزحف كله, كله الكفر الأصغر لا في النهاية ماذا؟ في النهاية ماذا؟ كفر أصغر ليس بالنسبة للكبائر أصغر بالنسبة لشنو؟ بالنسبة لمن هو اللي لمن هو أكبر منه من يخرج من الملة ويخدح في الاعتقاد بالكليه طيب القاعدة الثانية يخوانا فرق فرق بين الأفعال والأعيان في الكفر فرق بين الافعال وبين الاعيان في شنو في الكفر بمعنى قد يفعل الانسان ما يكفره ولا يكفر قد يفعل الإنسان ما يكفره وشنو ولا يكفر فيكون فعله كفرا لانه من الصشارع كفر ولكنه لا يكفر لعدم وجود إيقاع الحكم على المعين تحديدا بمعنى نسمى الافعال شنو كفر اي فعل من الافعال اللي سماه الشارع شنو كفر الحلف الحلف بغير الله اي زور يحلف بغير الله كفر هذا كفر افعال اي زور يحلف بغير الله شنو كفر هذا تكفير لمن من افعال واحد حلف بغير الله قدامك لو قلت له يا كافر تكون اخطأت خطا شني شرعك تكون اخطأ ليه لأن هذا كفر المعين فرق بين الأعيان والأفعال فالأفعال تكفر تأتبا مع الشارع ولكن الأعيان لا يكفرون لوجود موانع تمنع أن يقع في الكفر يخوانا الإنسان قد يكون جاهل قد يكون جاهلا قد يكون جاهل وما عرفوا شير الكفر وقع فيه إن تعلمه لكن ما تكفر وهذه قاعدة مهمة جدا ليه؟ لأنه إذا وقع في الكفر بفعله لا يتحقق الكفر إلا بانتفاء الموانع وتحقق الشروف وهذا يسمى الاقتضاء يعني أن يقتضي الكفر أن يكون كافرا أن يتحقق الكفر فيه لا يتحقق إلا بانتفاء خمسة موانع منها الاكراه عمار بن ياسر اضطر إلى الكفر فكفر أنزل الله عز فيه قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره حتى قاله الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تجد قلبك قال قلبي كما هو معك قال إن عاد إلى التحذيب فعود إلى الكفر تأذر الله عز وجل فيه هذا يعني أنه لم يكن كافرا الكفر الذي يريده وكثير من الناس الآن يقع في ممارسات شركيه ولكن من يفعله يفعله في الأغلب هو شنو جاهل فلذلك لا يكفر سجد معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم في حكم الفعل شنو في الشريعة حكم في الشريعة شنو كفر السجود لغير الله شنو كفر ولكن معاذ لا يكفى لين يكفى ساله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ ما هذا قال جئت من اليمن فوجدت القوم يسجدون لاساقفتهم وانت اولى بالسجود منهم قال يا معاذ لو كنت امرا احدا ان يسجد لأحد لا امرت الزوجه ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها غير أنه لا يكون إلا لله إذن البقع في الكفر من المسلمين في دين الإسلام الأصل في الناس الموجودين الإسلام ولا الكفر الإسلام البقع في الكفر يعملون شنو؟ يكفر ولا يعلم مشكلة دي مشكلة الناس ماذا يعلمون طوال عمل الكفر يقول مشرك يعلم يعلمه يقول له ده شرك وده ما صحيح لكن ما يكفره يعني الناس الآن شنو ما علمه بس بمجرد عمل كذا يشرك خلاص انتهى الكلام يصدر الاحكام وهذا لا يجوز قصه ثانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من حنين أو فتح مكه هو الى حنين المشركين كان لهم كانت لهم شجره يعلقون اسلحتهم يتبركون بها هذا شرك وكفر ليه التماس البركه من شنو من غير الله الكماس البركة من شجر وفي ناس لحد حسب يلتمسوا البركة من الحاجات دي بعض المسلمة الفتح قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ما قد له كفرته وخرجت من الملة وامشوا اختسلوا تعالوا قال والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لأنه اتخاذ شجرة للتبرك كأنما اتخذها إله فهو يستمد منها مددا ويلتمس منها خيرا وكان ينبغي أن يكون اعتقاد قلبه مع الله جل جلاله إخواننا، عمر عمر الخطاب رضي الله عنه وارضه قطع شجرة الرضوان قال حتى لا يأتي من بعدنا أقوام يقدسونها من دون الله قطعها وقال حتى لا يأتي من بعدنا أقوام يقدسونها نفس عمر ذات جقبل حجر أسود لكن شنو؟ إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك جاء توحيد تجيل بالمناسبة لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك و... وأنت أفعل افعل ما فعل ما, ما فعل رسوله ممتنع عما ممتنع عشن فقال لهم من رسوله والذي نفسي بيده. لقد قلتم كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا كما لهم شعوب عدى رسول الله عليه الصلاه والسلام التبرك بالشجر من باب اتخاذ الالهه طيب لكن الاهم في المساله ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم, لم يكفرهم انما بين لهم ومن ذلك يقول الشيخ الاستاذ رحمه الله تعالى وتجدني أكثر ما انها أنهى عن تكفير معين فإن الرجل قد يقوم به الفعل فعل الكفر أو قول الكفر، ولكن لعدم إرادته الكفر أو لجهله أو لحسنات ماحية أو لخطأ غير مقصود فإن الله تبارك وتعالى لا يعتبره من الكفار وأنت ممنوع أن تطلق عليه الكفر تعيينا يعني ما تقول فلان فلان ده كافر وفلان فلان ده شنو كافر الا من كان اصله الكفر اما من كان فيه من الاصل الاسلام شهد الشهاده واستقبل القبله ثم وقع جهلا في بعض الافعال التي هي تخل بالايمان وتحدث في الاعتقاد وقد تصدي الى الكفر فلا يجوز تكفيرهم انظر يقول الشيخ وسام تيمية والحديث في البخاري في كتاب الأنبياء قص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة قال إنه كان في من كان قبلكم رجل قال لأبنائه جمعهم إن أنا ميت فحرقوني ودقوا عظمي وذروه للريح في البحر البحر بيكون ريحة ما عاصف فَلَإِنْ قدر الله علي ثم سر قال وما اظنه يقدر مَا يقدر وَلَكِنْ ولكن ان قدر الله علي عَذَابًا عذابا لا يعذبه مِنَ من العالمين قال عليه الصلاه والسلام ففعل به ابناؤه ما وصى فلما ذروه للريح قال الله للريح اجمع قال الله له ما الذي حملك على هذا قال خوفي منك قال قد غفرت لك وأدخلتك الجنة يقول الشيخ الإسلام رحمه الله هذا قال الكفر ودل على الكفر وشك في قدره الله ولكنه لم يقع به الكفر في الآخرة ذلك لأنه قام بقلبه ما يمنع من ايقاع الكفر به هو مانع الجهل والتأويل شو بالله يا أخوانا عزدهوك يا يكفر يكفر يمره برد من الله لكن في النهايه شنو وفي النهاية بعض الروايات قالت انه كان نباشا عشان كده قال قال لاولاده انا الله مكتوب عليه عشان كده عشان الله ما يلقاني شتتوني قال له اتخيل الله ما بيلقى اخواننا الحديث ده حديث يعني عظيم حديث عظيم جدا نباش ده يعني شنو أول ما زال يفنو بيمبوش قبره بيطلع كيف نشيله ويخلي شايل أكفان الدنيا دي كلها أنت بعيرك ده وراخده مجرم يجرب شديد ده عشان كده لما جاي جرب الموت قال له تعالوا اسمعوا أنا عملت عمل تجديد ما أظن الله يتوب علي عشان كده عملوا كده وكده وكده وكده يا إخواننا الذي يشك في البحث شك بشره كافر ولا ما كافر ولكن هذا لم يقع به الكفر بوجود مانع شنو مانع الجهل جاهل ولذلك انظر اخي الحبيب اطلاق الكفر ينبغي ان يتحرث فيه ولان تخطي في الاسلام افضل من ان تخطي في التكفير يعني زول يكون جوه جول يكون يعني كفر ما تطلع من الكفر تخطه هو يكون كافر متى تبقي مسلم أفضل مما ذلك يكون مسلم شنو تبقي شنو تبقي كافر فلا بد أن يتحرز الشباب وأن يتروّف في قضايا التكفير واحد اثنين اخوان نشوفوا الرجل هذا القلون يعني ضروري الريح هذا أناقش من خلاله مسألة مهمة جدا كثير من الشباب من اجيالنا على حسب احتكاكي بهم في الجامعات كثير من الاجيال تعاني من داء ومرض الوسوسه وهذه اخطر انواع الوسوسه في العقائد يعني مش في الله بس ممكن يكون في النار النار دي كيف بالله كبير يرقى الناس دي كله مما الله خلق الدول الكفار كله يدخلون النار بعدين في احاديث درسه كجبل احد الواحد هو النار درسه كجابا الأخرى قلت لكي نشده ما بين منكبه إلى شحمة أذنه مسجرة ثلاثة أيام يقول ثلاثة يوم لا شدي قتل خلص. لكن هذا النار كيف؟ النار داتة وين؟ أول حاجة النار دي موجودة الآن موجودة والصيف الشديد نفس جهنم يتعال جهنم عندما تتنفس الصيف في جهنم النفس اللي نحن فيوقته الآن بتاع جهنم السخاني بس تنفس جهنم اتنفست الخشده اضله يوريني يوريك ربنا ما يورينا اصراط جسر على جهنم ادق من الشعر وأحد من السيف يمر عليه الاولون والاخرون الزول يحك يقول بله كلام ده كيف احسه يا إخوان الوسوسه في هذا الباب خطيره جدا الشباب يعاني من الوسوسه وبعضهم يعاني من الوسوسه في العباده ما يسمى طبقا بالوسواس شنو القهري الوسواس القهري وهو له علاج من الشرع وقد يؤدى علاج في الطب لا يمنع فالباب فيه سعه طالما انه حاله مرضيه قد يكون لاختلال في مواد وتركيبه الجسم لكن الشيء المهم غالب الوسواس في سن معينه ودي ملاحظة الوسواس ده بيجي للشباب في سن شنو حتى تلقى الشباب القارين في الجامعة الدين حقوقت مؤمنة إيمان قاطع أصو ما شك في جن وإنه نار لكنهم تلقى مالو مطلب مجهجة الحل والعلاج بثلاثة أشياء أو في ثلاثة أمور الأمر الأول في علاج الوسواس العلم والمعرفة العلم والمعرفة يخواننا شوفوا الوسواس بضايق الزول. مضايقة الوسواس لصاحبه مؤشر إيجاب وصحي ليه؟ المرح يقول الله ما فيه ولا بتردد وبكون مبصوت ويتلقى يتحق ويتونس ويمشي ويكلم الناس. قلت منين دست بالخرافات دول الناس. أما الزول الوسوس ويلاوز ده معناه شو؟ لاوز ليه؟ معناها الوسواس اقلقه اقلقه لأن في قلبه إيمان فمعرفت المعرفه والعلم يعني الصحابة قالوا يا رسول الله إن الشيطان يحدثنا في أنفسنا يوسوس يقول لك من الذي خلق كذا من الذي خلق كذا حتى يقول لهم ومن الذي خلق وما الذي خلق الله وأين الله هو وكيف هو قال يا رسول الله انه يحدثنا بـ بـ بـ بأمر ب بامر اننا نخشى ان نهلك ان تحدثنا به لو كلمنا نحن نطلع بالردين ذاته قال اوجدتموه في صدوركم قالوا بلى قال ذاك صريح الايمان العلم يذهب الوسواس ويطفئ ناره بمعرفة هذه النصوص يعني هذا العلم ومعرفه هذه النصوص تذهب شنو شده الوسواس ليه ذلك ذاك صريح الايمان لانه اقلقه الوسواس لانه مؤمن لو لم يكن مؤمنا لم اجنوا لما اقلقه كان يكون زي ولو صلي حسب تكبس وزمانه تذكر صلي لكن يعني مقل جدا وان يعلم انه لا يحاسب بذلك ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تقل او تفعل قال انس فما فرّح أصحابه صلى الله عليه وسلم فرحهم, فرحهم بهذا الحديث كأنما أمثال الجبال قد أزيح عنه كاشا يلي هم الصحابة وهذا يأتي لكل البشر ثم أخبر من أسلام عن العناد إن وجدتموه فقولوا اللهم أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير يخوان الفرس الوسائل يقولون الزوال كامات يحصل شمال. والله بنزل في قبره في قبره في, في نعيم وفي جحيم وطيب وهاو كان بعثه بعثه والله في قيامة بجيف وفي النهاية بخش الجنة يخش الجنة يعني في النهاية في في الجنة في خلود في الجنة اذا بدك ترجع عن نفسك رات علمي ان جحت اذا تموت في الدنيا اذا تموت ما بتتموت لانه مرتبط ببعض الاشياء والحياة جميله خلاص الحياة في الجنة أجمل ولا مقاربة فلا موت حتى أقول ليه؟ لك هل تقول شنو؟ بتقول الملح ذاتي يقول الله أنا جنب بس كده وذلك يقول نجنب لحد يوم القيامة مجنب ما لك في شنو؟ بتدقى شنو؟ يخواننا قول القائم الجنة بعدها في شنو؟ يعني شنو؟ هذا قول متناقض في قرارة نفسي لأنه في الدنيا يود الخلود طيب في الجنة ألا تود الخلود؟ يخل جنة متعتها أنه لا نوم فيها قال عليه الصلاة والسلام لأن النوم أخو الموت فيدفع الوسواس بالعلم والمعرفة ثانيا العلاج الثاني يدفع الوسواس بالدعاء الذي هو الاستعانة والاستعاذة واللجوء والاحتماء بالله ما هو مصدر الوسواس الوسواس مصدره شنو الشيطان من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس فيه صدور الناس من الجنة والناس طيب الشيطان لا يوجد سبيل الى دفعه الا باللجوء الى خالقه ضرب ابن القيم في المدارج مثالا قال الرجل يسير في الطريق فاعترقه الكلب فجعل يحمل الحجر ويرمي الكلب قال بذلك لا يدفع الكلب انما يهيجه صح ولا ما صح كان شاء الحجر ورمث الكلب الكلب يعمشه يمشي شبه الحجر وبيجي ثاني بيصور شنو؟ أشرس مما كان قال استعن بسيده قول لسيد الكلب أمس الكلب ده لن يبذل سيد الكلب مع الكلب مجهودا إنما هي كلمة واحدة لا يزيدها هل شنو؟ بس جر كلمة من, من حرفين بس جر ثاني الكلب يعمل شنو؟ بزيدة الشيطان كلب والله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها استعن بالله وقل يا ربي الشيطان خلق من خلقك أمسك الشيطان عني واصرفه وهذا معنى أعوذ بالله أعوذ بالله احتمي بالله من شرق ما معنى الاستعادة الاستعادة اللجوء والاحتماء ثالثا بعد ما تحتمي ماذا تفعل الا تلتفت الى الوساوس وان لا تشغلك فلو انها بلغت درجه شغلك حقق الشيطان ما يريد وهو تعطيل طاقاتك في الطاعه الشيطان يتعبك ما مقطع بيجيك يقول لك ها الله ذا كيف كويس بعد ما يقول لك ما كيف يقول لك حقك خلاص كويس انت بعد ذلك تمشي صلاة جماعة لكن وتشوف نفسك ذلك كافر كافر وكان صلي صلاة خمامة بولا وكان ذكرت تقول ذات العمل في شنو انا حسنا في الاسلام ولا في الكفر اقتصد من جديد ولا اشتريت انذات بجهدي هجه هجه شديدة فانت لا تسترسل مع افكارك ولا تنتفد اشتريت اجل لك الله شنو والجنة زي الصلاة قول يا الله انا دار الجنة بس في العبادة دي جاك قال لك صليت خمسة ولا أربعة ولا ثلاثة ولا إذا كان كثرة وصار وصوافا كثيرا لا تتفق صلي ما تعرف وعند الله مقبول توضع ما تعرف وعند الله مقبول قول بعد ما يعمل وشك يا ربي عملت نخرتي ولا ما عملتها مش عملت وشك أولا ترجع للنخر شكيت تمشي للدين طوالي بعد كان ما عملت النخر عند الله عملت المضمضة والاستنشاق والصلاة صحيحة. بهذا الصورة، بهذه الصورة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن يعامل الشيطان بنقيض قصده. ماذا يريد الشيطان؟ يريد التعطيل وأراد النبي أن تسترسل في الطاعة وأن لا تلتفت إلى الشيطان. انتهى الكلام. وهذا علاج نبوي نافع جدا. طيب. قلنا الكفر إنزاله. من الأشياء التي تمنع إنزال الكفر قد يكفر الإنسان عن طريق الخطأ وهو لا يقصد بكلمة تخرج منه كحديث مسلم الرجل الذي كان تائبا لما أخذ بخطأ من ناقة قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذه الكلمة شنو في الشريعة شنو زول قال يا الله أنت عبدي وأنا لك الله اعوذ بالله هذا كفر لكن الحاله التي قال فيها الكلام تراعى قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح فاذا إذا كان في فرح شديد أو غضب شديد وصدر منه ما يوجب الكفر علينا أن لا نسرع بشنو بتكفيري لكن كان قاعد رائد وقال اللهم انت عبدي وأنا ربك دم ما له كافر كفر ما فيه شك يعني ينبغي أن تراعى الحالة التي قال فيها قول شنو قول الكفر وقد لا يكفر لوجود حسنات ماحية يا أخوان إذا رجل الرسول عليه الصلاة والسلام قال أخواننا أنا ماشر المحل الفلاني الكفار المشركين ما في ذولي والريوم جس الخبر واحد جام كتب جواب للكفار قال له أن الرسول جاي لكم حكمه في الشريعة شنو يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء دي مواله تلقون اليهم بالموده وانا اعلم بما وبما بما, بما فعلتم وما, وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل يعني لا يجوز كويس فعل ذلك حاتم ابي بلتعه صحابه رسل الكفار لكن النبي صلى الله عليه وسلم يكفره ابتداء حسناته الماحية جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ما الذي استقر في قلبي حاطب أفعل هذا موالاة للمشركين وحبا لدينهم أن يظهروا أم بدافع الدنيا قال حاطب والله يا رسول الله إن قلبي عن الإيمان مقيم وأنا رجل أو ابنائي وأهلي وأموالي في مكة وأحببت أن تكون لي عنده يد حتى لا يؤذوها فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم بدر دي عجيب وشديد وفي امرأة ابن حجر قال عنها شنو قال امرأة أدركت من الفضل ما فضلا لم تدركه امراه مثلها ولم تشاركها فيه في وحده كويس وجدت من الفضل كويس فضل ما شاركتها امراه معها الملدي اسمها عقيله بنت عبيغة ابن ثعلبة المرد ميزته عند سبع أبناء شباب كلهم شهدوا بدر سبع من أبناء شهدوا بدر دي أصو ما حصلت يا أخي والله المرد نجيب نجات صديق خلاص سبع من أبناء شهدوا بدر إذا كان سلم يقول لعم الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا شنو ما شهدوا وقال لا يدخل النار من شهيد بدرا أي ذوي حديث بدري النار ولا من جنبه مش يخش النار وبعد يخش الجنة, يخش الجنة النار. النار بيخش الجنة بدون نار النار فند بيخش الجنة بيخش الجنة بعد ما يخش النار فمن عن النار وأدخل الجنة شنو بعد ما يخش النار لكن في المريدي عقيل ذي بنت عبيرة ابن ثعلبة أول حاجة تزوجت كان عند زوجها اسمه رفع عبد الحارث جابت منه ثلاثة وتزوجت البكير ابن ياليل الليفي جابت منه أربعة جابت منه عامرا وخالدا وعاقلا ديل عامر وخالد وعاقل والرابع يعني نسيته وثلاثة من ذاك وأربعة من ذاك السبعة أمهم أولاد السبعة لنقش النار يبشر جنة طوانا في عاون إن شاء الله لأنهم يشفعون لها أخوانا والله يعني ذي حاجة عقيمة خلاص كويس طبعا الحسنات الماحية الحسنات الماحية بمعنى شنو؟ بمعنى قد يكون عنده سابق في الإسلام يخوانا في ناس في الإسلام عملوا عمل يعني كبير لما ليه يخطأ خطأ قد يكون فيه أنه يكفر أو فعل حمال أوجه هل يكفر هل يكفر أم ينظر الناس إلى شنو إلى ماضيه وسابقته في الإسلام هذه مسألة مهمة جدا في مسائل التكفير طيب بعد هذا مما يتاب منه من الأشياء يتوب منها يتاب من الفسق والعصيان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينوا في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق وإشنوك والعصيان الفسوق والعصيان الفسوق والعصيان إما أن يرداء مقترنين مع بعض وإما أن يرد كل واحد منهما مفردا الفسق الأكبر كالكفر هو الخروج من الدين لأن مجرد الفسق هو إشنوك فسق يفسق الى جنو إذا خرج والفاره تسمى فويسقة الفار بتسمى فويسقة طيب فالخروج من الشيء الخروج من الطاع يسمى فسق والخروج من الإيمان يسمى فسق الفسق الذي هو فسق الأعمال وليس فسق الاعتقاد هذا الفسق فسق الأعمال إذا ورد منفقب يعني كل المعاصي وإذا ورد الفسوق مع العصيان المعصية تعني شيء والفسق يعني شيء المعصية تتعلق بالأوامر والفسق يتعلق بالنواهي أفعصيت شنو؟ امري لا يعصون الله ما أمرهم المعصية تتعلق بشنو؟ بالأوامر والفسق يتعلق بشنو؟ بالنواهي لكن إذا ذكر الفسق وحده يعني النواهي والأوامر في تعالى عن إبليس كان من الجن ففسق عن شنو عن أمر ربه إبليس فسق في الأمر وآدم في النهي عصى وعصى ادم كويس ربه فاشنو فغوى. ده إذا أسق براو أما إذا أسق الليتين مع بعض الفسق في النواهي والمعصيه في شنو في الأوامر طيب بعد ذلك الاسم والعدوان كذلك الاسم والعدوان الاسم إذا أخلق لوحده يعني كل ما يخري عن القاع والعدوان كل ما يخرج عن القاع لكن إذا اقترنا الاسم أخص بمحرم الجنسي والعدوان أخص بمك... بمحرم المقدار محرم الجنس يعني شنو في أشياء كان شوي ولا كان كثيرة حرام الكذب الزنا السرقة دي ما اثم إثم دي تسمى شنو إثم لأنها محرمة في شنو في جنس العدوان بيكون ما تعلق بمجاوزه الحج يعني شيء مشروع لكن قام تجاوزه، قال والذين هم لفروج محافظون، ربنا داون المساحة، الله على أزواجهم، ما ملكت أيمانهم، فإنهم غيره، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العذاب، قولت، فالعذاب ممكن يكون إخواننا طبعاً طبعاً إخوان العذاب في في في المقدام، يعني ربنا أباح للمطرط ان ياكل من شنو؟ من الميتة لكن قال شنو؟ غير باغ ولا عاد عاد اب احله من لحم الخنزير البقيتو قام اكل وقطع بدنا نشيل لنا كمان اذا كان الخمره بجوز لمن لم يجد ابدا الخمرة ليروي عطشه عند الموت يعني يريد ان يموت يفضل يعني تأخذ كم جغمة قدر بتناي واحد إرتفاع كلها يقول الله ادانا الليله هذا عدوان لانه جاوز المقدار وقد هذا العدوان يكون في حق الله وفي حق البشر في حق الله عنده مقدار معين زي الميت اللي عندك بساحة فاذا انت اعتديت تكون اعتديت على الحق والبشر الله قال لك الزور الدائر من قروش ما تخلي لحقك في زول عشان نشير قروشه يعمل عدوان يقدر الزول عشان يطلع حقه ما يجوز هذا عدوان لا يجوز العدوان عرفت فمنع الاذى الذي هو قلنا الذنب في حق الله ما كان محرم الجنس ومنع شنو العدوان يا يعني زوجي شنو كويس انت شوف شوف انا اوريك زول داير من زول يعني قروشه او زول داير يشتكي زول انا اوريك العدوان الشغال كيف يمشي يجيبوا أمر القبض يوم الخميس بالليل معناه شنو؟ عشان قاعدة والجمعة في شنو؟ ده بجوز تاخد حقك معناها لكن ما تبعدها ما بعدين هو لما نديك حقك بيكون انت رجع لك حقك. حقك وانت فوته بيجي في قدر جائز حرمته يبيت الخميس والجمعة مع أولاده كون عندك حق هذا لا يعني التعسف في استعمال شنو؟ في استعمال الحق طيب بعد في الفحشاء والمنكر الفسوق والعصيان والفحشاء وشنو والمنكر يا اخواننا في قاعده مهمه جدا لا بد تعرفوها فرق بين المعصيه وبين المنكر فرق وده مفيد يا اخواننا مفيد مثلا الانسان يعني يستطيع يتعامل مع المنكرات فرق بين المنكر وبين المعصيه المنكر اعم من المعصيه المنكر اعم من شنو من المعصية كيف الفرق بين المنكر والمعصية المعصية تصدر من المكلف لتكون معصية والمنكر يصدر من المكلف وغير المكلف والمنكر ينكر بمعنى الطفل ما مكلف كان سرق ما بتكتب له سيئات لكنه منكر ينبغي أن يغير يأدب المجتمع واهله يأدبوا باعتباره شنو؟ باعتباره منكر قد يفعل الأطفال بعض الممارسات ال ال ال ال التي قد يكون فيها ما يكون فيها منكر من الإساءة من الألفاظ النابئه من كده من كده هذا شنو؟ معصيه ولا منكر؟, منكر لا تقول معصي رفع القلم عن ثلاث فلو فعلها أو فعلوها يعتبر منكر يغير أسا كده من جاء في التغيير ما قال المعاصر تغير لو قال المعاصر تغير معناه إلا زول المسؤول لكن قال شنو مرة أن ينكر منكر شنو في الغرب. المجنون داري يعمل منكر داري كسر على زول الله يسأله ولا يتكتب له شيء رفع الخلم عن ثلاث الصبي حتى يحلم والمجنون حتى يفيق الناس يخلوه ولا يمسكوه انت الجدد تكسر عربية تمنعه تمسك يده وتلويه تغلع منه الحجر تغير المنكر ولكنها ليست معصية فالمنكر يغير فهذا فرق بين المنكر وبين المعصية المنكر أعاما الفحشاء متعلقه بنوع معين من أنواع المنكرات وهي المنكرات المتعلقة بالأعراض والفواحش وكذا طيب وأخيرا أو قبل الأخير النفاق بشقيه النفاق الاعتقادي والنفاق العملي النفاق الاعتقادي كالنفاق معتب ابن كويس ونفاق نتيلة نتيله ده من المنافقين في المدينه رسول قال من اراد ان ينظر الى شيطان فلينظر الى نتيله ومن المنافقين عبد الله بن بن بن دين بكره الدين بس يظهروا الاسلام عشان يقدروا عشان يخلو عش لكن بدو لا دايرين دين لاحد دين منافقين في نفاق عملي لا يجوز ان يطلق على صاحبه ايه المنافق ثلاث إذا, اذا شنو اذا حدث كذب زول بكذب تقول على المنافق لا يجوز فيه شعب من النفاق عمليا ارتكب ما يدل على النفاق ولكن لا يعتبر من المنافقين كعبد الله بن بني ويسلول وغيرهم وغيرهم ومعتب بن تيله واوس بن قيضي والأعمد الاعمده لما مر على ارضه اخذ التراب وقال لو اني من محمدا لرميت التراب في وجهه، فقالوا: مسلاه ما رضوا أن يضربه، دعوه فإنه أعمل أعمل بصري وأعمل بصيرة. كويس، دين شنو؟ دين منافقين. كويس، أوس من القيل ذا هو قال إن بيوتنا عوره، وما هي شنو؟ وما هي بعوره يريدون إلا فرار، وهكذا. ثم أخيرا القول على الله بغير علم، وذك شر المنكرات بل كل المنكرات مرتكبة في الغالب إلا بالقول على الله بغير علم طيب أجناس ما يتاب منها اثنا عشر جنسا طيب بقي تفسير ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم شنو الكافرون ابن القيم رحمه الله يقول اختلف أهل التفسير فيها فمنهم من قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون تتعلق باهل الكتاب ولا ترتبط بالمسلمين وقال بذلك قتاده ابن دعامه السلوسي والضحاك بن سفيان قال وقولهم مرجوح بعيد وقال بعضهم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون جحودا قال وهذا بعيد ليه؟ لانه يكفر إذا جحد سوى حكم أو لم يحكم لنفس الجهود جنوب يكفر. برعنا هذا تحدثنا عنه في الدرس جنوب السابق. إخوانا في ذل جحد الصلاة ولكن صلى يكفر ولا ما يكفر يكفر. إذا جحد الشيء حتى ولو حتى ولو لمي ولو لمي يفعلوه. يعني مثلا قال الزنا ده حلال لكن ما زنا كافر ولا ما كافر يكفر. ل ل لمجرد لأنه جحد. طيب قال أيضا فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بأن يترك جميع ما أنزل الله بما في ذلك الممارسات والتفاصيل ودقائق الدين فإذا تركها كلها يعتبر كافر وقال بهذا عبد العزيز الكناني وقال ابن القيم وهذا أيضا تأويل بعيد وقال البغوي ناخلا ذلك عن عموم العلماء في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم شنو من تعمد مخالفة النص الشرعي فحكم بغير ما أنزل الله من غير جهل ولا خطأ في التأويل وهذا سكت عليه ابن القيم ولم يضعفه ونقل هذا البغوي عن عموم شنو العلماء وقال ابن القيم ومنهم من قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لمجرد انه حكم بغير ما أنزل الله الآية على ظاهرها يكفر كفرا أكبر يخرج من الملة قال ابن القيم والصواب ان الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفر الأكبر والكفر الأصغر فتارة يكون كفرا أكبرا وتارة يكون كفرا اصغرا قال رحمه الله فمن اعترف بأن الحكم حكم الله واعترف بانه حكم بغير ما انزل الله مستحق للعقوبه وان حكم الله افضل ولكن عدل عنه في واقعة قال هذا كفره كفر اصغر بعد ما ما كبير كفر شنو اصغر قال ثانيا فان اعتقد انه مخير او ان الحكم بغير ما انزل الله ليس واجب او انه يحكم بما شاء او ان حكم غير الله وحكم الله سيان هذا يكفر كفر أكبر يخرج عن ملة الإسلام قال وإن أراد الحكم بما أنزل الله وأخطأه فمثل حكمه حكم المخطئين الجاهلين هذا تفصيل أن إذا ابن القيم في شنو في مدارج السالكين في منزلة شنو التوبة في منزلة التوبة عرفتم يا إخوان هذه المسألة طيب آه... ناقش ابن القيم بعد ذلك مسألة مهمة من مسائل التوبة ناقش مسألة قاعدة مسامحة المحب إذا أتى ما يوجب العقوبة مسامحة المحب إذا أتى ما يوجب العقوبه أنت إذا أحببت شخص إذا أتى موجو العقوبة المحبة تكون دافع الجنوب لترك معاقبته ابن القيم رحمه الله تعالى ضرب لذلك مثالا أو ضرب بذلك يعني لذلك مثالا قال رحمه الله اسمع هذا الكلام قال رحمه الله موسى عليه السلام الالوح وفي نسختها هدى لبني اسرائيل واخذ بلحيه نبي مثله اخذ براس اخيه يجر قال يا ابن امه لا تاخذ بلحيتي ولا براسي قال وبالرغم من ذلك سامحه الله ذنون خرج دون ان يأذن الله عز وجل له بالخروج فحبسه الله في بطن الحوت. ذلك لأن مقام موسى عند الله أجل من مقام من؟ مقام موسى عليه السلام أجل من مقام من؟, من مقام يونس إخواننا هذه ما في ليه؟ لأن أولو العزم من الرسل كم؟ خمسة هم نوح وإبراهيم بالترتيب وموسى وعيسى ورسول الله عليه السلام بترتيب الزماني يا اخوانا يعني. في الأول كان نوح بعده إبراهيم. بعد جاء موسى بعد جاء عيسى بعده جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فدين أفضل الرسل يعني ممكن تقول هؤلاء الرسل أفضل من شنو من غيرهم هذا يجوز لقول تعالى تلك الرسل فضلنا شنو بعضهم على بعض وذكر فيهم موسى قال شنو فمنهم من كلم الله هو موسى عليه السلام فموسى ما قام به من معالجة أمتي القفط الأقبار في مصر هل هو وبني إسرائيل وصبره على كلامهم وعلى اقوالهم والجهاد والدعوة وصبر عليهم كل الذي فعله من أخذ اللحية وإلقاء الألواح لم تكن في مقا... وهو ألقى الألواح غضبا لله وأخذ بلحيه اخيه أخيه شنو غضبا لله ورجع موسى إلى قومه غضبان شنو أكفا غضبان يمنو لله أنهم عبدوا العجل من شنو من من بعد موسى عبدوا العجل من دون الله هذه جعلت لموسى مرتبة ابن القيم يقول القاعدة شنو وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيعي ودي قاعدة حق يتعامل بها مع الناس زول حبيبة وطوالي معك غلط غلطة واحدة تذكر له يا أخي زول اكتب تعرف عنه كل خير مرة واحدة غلط تكره ذاته انه غلط كويس فده يا اخوان يدل على عدم العقل قال واذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بجنوب بألف شفيع محاسنه تشفع له وده في التعامل بين الناس ما في، ممكن تبقى زول أخوك عشرين سنة يخسرك بشنو في دقيقة ما بقول والله نتذكر الزمان وزول ده عنده معي مواقف وعنده معي كذا يخسر الطوالي وقام ضربي من قيم قال يقول تعالى يوم القيامه للعلماء بجيب العلماء يوم القيامه بيقولوا بيقولون شنو يقول الله عز وجل العلماء يوم القيامه والله يا اخي الزول ده بعار ده مكان عظيمه خلاص في الدين والله العظيم نسال الله إنه يعني يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا ما نسينا يقول الله عزيزي العلماء إني كنت أعبد بفتواكم في الأرض كنت أعبد بشنو الواحد ده يعمل حاجة يقول بجيسة العالم العالم يقول اعمل يعمل يقول شنو؟ ما تعمل ما بيعمل إني كنت أعبد بفتواكم في الأرض وأنتم تخلطون كما يخلط الناس جبتوا معاصي عملتوا معاصي لما الناس بيعملوا وإني لم أضع علمي فيكم لأعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم قالوا أنا ماخذت علمي دفوكم من الأول سأعذبكم والله يا إخوانا درج عالي عالي عالي شديد للعلماء والله إذا يخلد زول بس يكون العلم لدربوينش هنيك عالم قال لهم وأنتم تخلطون كما يخلف الناس يعني أنت أنت ما جريك العالم ده ملاك ما بي ما لكن ربنا غلطاتهم دي بيسامحهم العليا يقولون شنو لم أضع علمي فيكم لأعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم لكن برضو أحيانا قد تضيق على المحب ولا تسامحوا ألغا بدافع الحب حتى لا يكرر شنو حتى لا يكرر الخطأ لأنه شخص بتحبه لما نطلق في حقك ألمك يكون ألما أكبر من أذى شنو من أذى غيره هذه أيضا يعني تراعي فيه آه هذه آه المسائل ولم ننتهي من منزلة التوبة وبقي الكثير في منزلة التوبة الله تعالى أعلم ويهدي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله والصحبه وسلم.